التلاوه والتسيير والتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى عليكم السلام ورحمه واستفاضه عليكم السلام ورحمه عليكم السلام ورحمه نسمع الايه انت يا بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسن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 الله يعلم ما تحمل كل أنتا وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة كبير المتعان هنا ما زلنا مع الآيات وأن الله جلس علاء يبين انكار أهل الكفر كيف أنهم بعدما رأوا الآيات وعلموا بأنها من الله دل في علاء عليكم سلامه وتعالى وأن الله تعالى قد دلل على ربوبيته بالآيات المنصبة حجة على الناس في العالم العلوي او في الأرض التي مهدها الله تعالى وفرشها لهم وأقام عليهم الحجة وقد أقرب ربوبيته الله في علاء ولكنهم كفروا بالالهيه كما قال الله جل وعلا وقالوا اجعل الالهه الهنا واحدة ان هذا شيء يراد يقول الله جل وعلا ويستعجلونك ويستعجلونك قبل الحسنه وقد قالت من قبلهم من قال قالوا استعجلونك بالسيئه ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنة قال العلماء اختلفوا فيما نزلت هذه الات هذا على الذين عرضوا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة هذا قول قاله ابن عباس صغيره قال هذه الآيات نزلت في كفار مكة لأنهم تعجروا العذاب وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لنؤمن لك حتى تأتيانا بهذه الآيات كما وصف الله دل على ذلك عندما قال ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا يا نؤمنك حتى تفجر هنا من أرض ينبع أو تكون هناك جنة من نخير وعنب فتفجر أنها رخلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة وكل ذلك جحود وكل ذلك منهم رد لرسالة النساء بعدما علموا حقية ذلك وصدق النبوة كما ورد وأن كان الحديث وأن كان في ضعف لكن السانس عندما قال أبو جهن للمغير ابن شعبة تعلم نعلم أنه نبي وأنه صادق نعلم أنه نبي وأنه صادق قال لكننا كنا مع بني هاشم كفر سيرهان في المسابقة في الشرف والعلو فقالوا منا نبي فأنا كلنا نبي فقال ما تفعل قال عدواته إلى يوم الدين وهذا كما قال حوالي بن أخطأ عندما قال له هو نعم هو وصف الذي في التوراة هو هو قال ماذا تفعل قال عدواته إلى يوم الدين فهنا أيضا كان استهزاء وأيضا جهودا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بعذاب الله كما قال كما وصف الله في صورة الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ما قالوا اهدنا قالوا امطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اشديد اعوذ بالله من الشيطان قالوا يستعجونك الحسن قبل الحسنه قال ابن عباس نزلت في كفار مكه وقال المجاهد او غيره بل هي وهذا قول القتاده قال نزلت في في نزل في مشرك العرب عموما هم الذين قد استهزؤوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تأتينا حتى تاتينا بالعذاب وقيل نزلت نزلت في النضر من الحادث في الحالات باثرها عندنا القاعدة التفسيريه المهمه جدا في هذا الباب أن العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسن هنا ايضا اختلف العلماء ما معنى السيئه ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه الظاهر في الحادثه السيئه هي الخطيه التعدي على اوامر الله داله فيعله والحسنه الطاعه هو العمل في نور امر الله لكن هنا العلماء قالوا بان هنا المقصود بها العذاب ويستعجونك بالسيئة يعني كأنك سميت الأمر بسببه ما هو العذاب لا ينزل إلا بالسبب قال الله جلس علاء ظهرال فساد في البري والبحر بما كسبت أيدي الناس <تصفيق> ويعفو عن كثير فهنا <تصفيق> عفوا عفوا فهنا السيئة تصد بها كما قلنا العذاب وهي كأنه تسمى الشيء بسببه والحسنة هي العفية ليس فيها عقاب هي العفية العفو العفية في الدين والدنيا والآخرة قالوا يستعجونك بالسيئة قبل الحسنة يستعجونك بالعقاب قبل المعافاة فقالوا ائتينا بعذاب الله والثاني يستعدون لك عن بالشر عموما وهذا لا خلاف بين التفسيرين يستعدون لك عن بالشر قبل الحسنة قبل الخير وهذا دأب أهل الكفر وهذا ده بأهل الفجور والكفران والأرصيان لله جل فعله بأنهم يستهزئون لا يصدقون لو كان في عندهم يقين في ربهم جل فعله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لما, لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصدقون دعاء ويعلمون دعاء مسيريا في الحجر لما رأوا أن النبي الله بعدما وضعوا سل الجزور على ظهره فقام فدعا عليهم جميعا كلهم ارتعدت فرائصهم وعلموا أنه لابد أن ينالهم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فالغلط المقصود هنا لأنهم لا يستيقنون قالوا بتعديل العذاب قالوا عجل لنا قطانا قبل يوم الحساب وهذا نفاد قول قتادة أنها في جميع مشركة العرب لأنها في أهل اليمن فقالوا عدل لنا قطانا قبل يوم قبل يوم الحساب ائتنا بالعذاب قبل يوم الحساب إذا كان في عذاب حقا وأنت كنت صادقا فعجل لنا بالعذاب وهذا الذي قاله أيضا قوم نوح للنوح عليه السلام عندما قالوا له ذلك وقالوا ائتنا بعذاب الله جل, جل في علامه قال ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة بالعذاب بالشر قبل قبل المعفاة أو قبل الخير طالب استعجلناك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم وطبعا هذا مرتبط بقول الله لا ترفعوا لها وينتعجب في قولهم وايضا تعجب منهم أيضا بعدما صرفوا عباد الغير الله لا تفعله بعد اقرارهم بالربوبيه لك ان تعجب انهم يستعجلون بالعذاب بعدما فعلوا اخذوا بكل اسباب العذاب يستعجلون بالعذاب ويحسبون بأنه بانه مؤخر عليهم الله جل جلاله قال وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم هم وهم يستغفرون ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لدو مغشرة للناس قال وقد خلت من قبلهم المثلات العلماء اختلفوا في تفسير قول الله المثلات فسرعا في القراءة الجمهور قرأها